مصدقا لما بين يديه وهدى وبسرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ولقد علموا لمن اشترى هما له في الآخرة من خلقة ولبئس ما شرّوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون